بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يوم يرسل المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاع وكانوا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضتي يحبرون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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته ملامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله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 كونوا بي لا اله الا هو واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكان منشعا كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبا اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به مشركون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 فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أبوال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.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 ليجازي الذين آمنوا وعمل الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراته وليزيكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتقوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاء ويجعله كسفن فترى الودع يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون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 ولئن أرسلنا ريحًا فرأوهم صر ولا ظل من بعد ليكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصمداء إذا وَلَوْ مُدَبِّرينَ وَمَا أَنتَ بِهَذِهِ الْعُمْيَ عَلَى ظَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير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 وقال الذين أُوتوا العلم والإيمان لقد نبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم إدّ الله فَعَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ